Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakqah Ma Al-Hakqah Wama Adraak Ma Al-Hakqah Kذbeth Thamud Wawadun Bilqari'ah فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية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 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكتة واحدة في يوم إذى وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم إذى والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذن ثمانية يوم إذن تعوضون لا تخف منكم خافية فأما من أُوتي كتابه بيمينه فيقولها أم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 Kuzuhu, fagullu, thumma al-jahim, cullu, thumma fi silsilah dzarga sabagun dziraaan, fasluku. Innuhukan la yaminu bilaalillahil alaam, walla yahubu ala taamil miskin.